111. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار 112. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الله العزيز الغفور، ولقَكُم مِنْ نَفسِه وَاحِدَةً، ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زوجَهُ، أَزَلَ لَكُم مِنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ.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 نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنزادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 وَالصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِي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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشعة فبشر عبادك الذين يس يجتمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب افَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ مِنْ فَوْقِهَا جَنَّاتٌ مَأْزَنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا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 فسلفه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج فتراه مصترع ثم يهيج ثم يجعله حطاما إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مُّرْشِدٍ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أولئك في ظلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي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 ربهم ذلك جزاء المحسنين لنكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده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 فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل ٱللَّهُ يَتَعَفَّلُ أَن فُسِحِينَ مَوْتُهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ سِـمَامُهَا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 قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعفلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَشَمَّزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُ مَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَةٌ مَا كَسَبُوا وَحَقَّ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 قَدْ قَالَ هَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَعْلَنَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصْحَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُفُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 قَذَلِكَ إِنْ يَأْتِكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّقُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ الْعَذَابُ بَغْتَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ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 إن الله هدى لك من المستقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لك فَأَكُونَ فأكون من المحسنين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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ بالنبي العشر هذائ وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون وَالسَّيِّئَةُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ قَضَلَتْهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يلون عليكم آيات ربكم ويظهرنكم ويظهرنكم لقائ يومكم هذا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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم قبت سلام عليكم قبت فدخلوها خالدين.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 من حول العرف يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين